حزب ايات حفظ بسم الله الرحمن الرحيم حافظ على الصلوات والصلاه المستط ومقومون لله قانتين ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حافظات للغيب بما حفظ الله فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا وَالرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدًا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وَيُرْسِلُوا عَلَيْكُمْ حَفَظًا وَهُمْ عَلَى صَلَاتٍ يُحَافِظُونَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ رُحَمُ الرَّاحِمِينَ وَنَحْفَظُ أَخَانًا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَيَحْفَظُونَ فروجهم ويحفظن فروجهن، والحافظين فروجهم بَيْنَ وربك على كل شيء حفيظ، الَّذِينَ من كل شيطان مارد، وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حَفِيظٌ عليهم فما رسلناك عليهم حفيظاً وعندنا كتاب حفيظ والذين هم على صلاتهم يحافظون وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَمَا رُسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْهِمْ مَحْفُوظٌ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ يَعْمَلْ حَافِظُ اللَّهُ وَيَعْمَلْ قَادِرُ فقدرنا فَنْ يَععمل القَادِرُون نِعملَ الْحَافِذُ اللهَّهُ وَنَْعمل الْ القَادِر اللهَّهُ فقَدَرناَا نعمل الْحَافِذُ اللهَّ, نعم الله وَنْعمل الْ القَادِر الله. فقدرنا ن يعمل حافظ الله، ون يعمل قادر الله، فقدرنا، فن يعمل قادرون. ن يعمل حافظ الله، ون يعمل قادر الله، يعمل يا حفي.